الحمد لله رب العالمين ال ا, إ, ا ل ر ح م ن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدِنا الصراط الله يريد الله ألا يجعل لهم خطا في الآخرة. يريد الله أ ا ي ج ل م خ ّ ا في الآخرة وله عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الغفران. الذين كفروا إنما ليلهم خير لأنفسهم إنما ليلهم يستأذون إثمًا ي س ت أ ذ و ا إ ث م ا وله مدرهم ما وَإِن تُمْنُوا ت َ ت َ ق ُ و ا ف َ أ َ ت ُ م َ أَجْرُ ن َ ع ِ ي م وَلَا يَسْبَقُ ا ل ن ي ّ ا يَدْخُلُونَ بِمَا آ َ ت َ ا ه ُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَغِيرَ ل َ ه م بَلْ ه ُ ش َ ر ٌ لَهُ سَيُطَوَّقُونَ م